بوك تو أسي مئة مئة سمني الزدابي الظروف الظروف اردخل اوكوي جر عراستروس حصل مرة لم يحصل قط حصل مرة لم يحصل قد الخس برلينشي هل حصل لك مرة أن كنت في برلين هل حصل لك مرة أن كنت في برلينودس لا لم يحصل قد لا لم يحصل قد فيمه؟ آروبين لا احد احد لا احد يتسنوب اكوينمس هنا اتعرف احدا هنا ارا اك لا لا اعرف احدا هنا لا لا اعرف احدا هنا كيدو متي اغار لم يعد مازال لم يعد كيدو ديتخانس هل ستستمر في البقاء هنا طويلا هل ستستمر في البقاء هنا طويلا ارى اك ديتخانس اغار لا، لن أبقى هنا لأطول بتاتا لا، لن أبقى هنا لأطول بتاتا كي دفرامي، متى عرب شيء آخر، لا شيء أكثر <تصفيق> شيء آخر، لا شيء آخر كنا باوت كي دفرامي ستاليوا؟ أتريد أن تش شيئ آخر أريد أن تش شي آخر ا من لا لا أريد أي شيء آخر لا لا أريد أي شي آخر شيء حصل لم يحصل. شيء حصل لم يحصلكو هل حصل أن أكلت شيئا هل حصل أن أكلت شيئا أ مجر ري ماميا لا لم يحصل أن أكلت أي شيء لا لم يحصل أن أكلت أي شيءئ. يد ما زال احد ليس من احد, أحد. ليس من احد اوندا هل ما زال احد يريد قهوه هل ما يريد قهوه ارى متس لا ليس من احد لا ليس من احد ციგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიების ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე www.book2.de